أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كف عنكم سيئاتكم ودخلكم ودخل كريمة ولا تتمنوا. كتسب وللنساء إن صيب مما اكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليمًا ولكل من جعل مما ترك وليدا وأنقذون والذين عقدت أيمًا والتي تخافون مشوزن فعظون وعبرون في المضاجر وضعون فإن أطعنكم فلا تبعوا علينا سبيلا إن الله كان علي كبيرا وإن خدتم شقر قبيني yeah